واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا ومثل نعم حب ذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حب ذا وأول ذا المخصوص كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا وما سوى ذا ارقع بحب أو فجر بالباودون ذا انضمام الحاكثور